الباب التاسع باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه